تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيردوك ظل رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وقالوا سيضني كبحث دقيق فجهست نفسي لبحث دقيق ركبت البحار وخط الصحارى وسرت النهار وقد جثري ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيح اهتدي للطريق، اهتدي للطريق. تفكر يوما بمعنى عن صديقي، وأرسل بفكر عجيب. ترى من سيبرز علي اختياري، ومن ذا سيبدو كظل رفيقي؟ فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وفور حكيم رفيقي فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وفور حكيم رفيقي بدت في محياه آثار وعيناه أوحت بماض عريقي فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهاد فألي عيني بصير وكثري طريقي فقال استمع إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيقي ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيقي تجد منه جودا بصدر رحيبي ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحن إلا صديق لقاحي فهلنا لغير غير ارتشاف رحيقي كما الليل صاحب النت مدى هرا فهل كان يحلو بغير المريق وصاحب كل خير والعقل والصدق والنصبت القاص وذيق الحقيق وصاحب كل الخير والعقل والص الحقيقة